إنِ كُْ تُمْ خَرَجَةُمْ جهادَ فِي سَبِيلِ وَبَتِ غُوه أَممرر باتِي تُسِرُونَ إلَيْهِمْ بالِالنَوَدَّتِ وَأَن أعلملَمُ بِمَا أَقْفَييتُم وَمَا عَلَنتُمْ وَمَيْ يَفعلهُ مِنْكُمْ فَقَدَ وَ سَو السَّبيل إِن يَسْقِطُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً أَوْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَوَدُّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قد كانت لكم أسوة حسنة فِي إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تُؤمنِنوا بالِللههِ وَوحدهَهُ إِلَّا قَوْلَ إبَرَهمَ لِأَبيهِ سَووفًِاَّ لَ وَمَا أَمِْلكُ لك منِنَ اللهَّهِ مِنْ شيءَ رَبنَا عَلَيكَ تَكلننا وَإلَكَ أَنَبَنَا وَإِلَكَ الْ المصيل رَبن لا تجعَزْنا فِتْنَةَ للَّذينَ كَفروا وَوفِ لنا رَبنَا إكَ أَْ تَ العزيزُ الحكيم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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِمْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُمَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُمَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاهُ نحلّ اللههمم وَلاهُ يَحّونَ لَهُ وَآتُهُ أَ سَق وَلا جُنَا حلَكمُمْ أَ تَك حَهُ إذا آتَيتُمُهُ أجورهُ وَلا تُمْ سِكوا بأَْصنِ الْ الكَوافِرِ وَسْألُ ما أَ سَقتُم وَْيَسْأل مَا أَ سَق ذَكمم حكمم الله يَحكمُ بينَكُمْ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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يأثوا من الآخرة كما يأث الكفار من أصحاب القبور